وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ َصْبِدْ لِلحُ مِ رَّكَ وَل تَكُمْ كَ صَاحِ بِالحُوتِ إذْنادَ وَهُوَ مَكظُ لَول أَن تَدَرَكَهُ نِعمَةُم مِ رَبِّهِ لَُ بِذَ بِالعَرَ وَهُوَ نَذْمُ فَجاءَ تَبَاهُرَ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِن يَكَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ, ويقولون إِنَّهُ وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما كَمَ الْحَاقَّةِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ